فَض أَجَلَ وَأَجَلُم مُسََّنَعِدَ ثمَُّ أَنُ تَم تَرون وَهُوَ اللهَّهُ في السَّمواتِ وَفِي الأأَررض لَمُ سَِّكُم وَجَهْرَكُم وَعلَمُ مَا تَكْتِبُون وَمَا تَأثِهِمْ مِن آيَةٍ مِنْ آياتِ, آيات َبِّهم إِلَّا كانَوا عَنْهَا مُرِبين فَقَدَ كَذذَّبُوا بِالحَبِّ لَم م جَأَهُمْ فَسَوْفَ يأَأْسهِمْ أَبَ أُمَا كانَُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون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 وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم, فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 لَكَ وَلَوْ أَنزَلنا مَلَكاً لَقُضِيَ الأمرُ تَماماً لا يُنظَرُ